وزدناهم هدى ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة لنبيه صلى الله عليه وسلم أنه يقص عليه نبأ أصحاب الكهف بالحق ثم أخبره مؤكدا له أنهم فتية آمنوا بربهم وأن الله جل وعلا زادهم هدى ويفهم من هذه الآية الكريمة أن من آمن بربه وأطاعه زاده ربه هدى لأن الطاعة سبب للمزيد من الهدى والإيمان وهذا المفهوم من هذه الآية الكريمة جاء مبينا في مواضع أخر كقوله تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم وقوله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا الايه وقوله تعالى يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا الايه وقوله فاما الذين امنوا فزادتهم ايمانا وهم يستبشرون وقوله تعالى هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا ايمانا مع إيمانهم الآية وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به الآية إلى غير ذلك من الآيات وهذه الآيات المذكورة نصوص صريحة في أن الإيمان يزيد مفهوم منها أنه ينقص أيضا كما استدل بها البخاري رحمه الله على ذلك وهي تدل عليه دلالة صريحة لا شك فيها فلا وجه معها للاختلاف في زيادة الإيمان ونقصه كما ترى والعلم عند الله تعالى قوله تعالى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا أي ثبتنا قلوبهم وقويناها على الصبر حتى لا يجزعوا ولا يخافوا من أن يصدعوا بالحق ويصبر على فراق الأهل والنعيم والفرار بالدين في غار في جبل لا أنيس به ولا ماء ولا طعام ويفهم من هذه الآية الكريمة أن من كان في طاعة ربه جل وعلا أنه تعالى يقوي قلبه ويثبته على تحمل الشدائد والصبر الجميل وقد اشار تعالى إلى وقائع من هذا المعنى في مواضع أخر كقوله في أهل بدر مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إذ يغشيكم النعاس أمنة منه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 وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وأكثر المفسرين على أن قوله إذ قاموا أي بين يدي ملك بلادهم وهو ملك جبار يدعو إلى عبادة الأوثان يزعمون أن اسمه دقيانوس وقصتهم مذكورة في جميع كتب التفسير أعرضنا عنها لأنها إسرائيليات وفي قيامهم المذكور هنا أقوال أخر كثيرة والعامل في قوله إذ هو ربطنا على قلوبهم حين قاموا قوله تعالى فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إله لقد قلنا إذا شططا ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن هؤلاء الفتيه الذين آمنوا بربهم فزادهم ربهم هدى قالوا إن ربهم هو رب السماوات والأرض وانهم لا يدعوا من دونه إلها وانهم لو فعلوا ذلك قالوا شطط اي قولا ذا شطط أو هو من النعت بالمصدر للمبالغه كان قولهم هو نفس الشطط والشطط البعد عن الحق والصواب وإليه ترجع أقوال المفسرين تقول بعضهم شطط جورا تعديا كذبا خطا إلى غير ذلك من الأقوال وأصل مادة الشطط مجاوزة الحد ومنه أشط في السوم إذا جاوز الحد ومنه قوله تعالى ولا تشطط الآية أو البعد ومنه قول عمر بن أبي ربيعة تشط غدا دار جيراننا ولا الدار بعد غد أبعد ويكثر استعمال الشطط في الجور والتعدي ومنه قول الأعشاء تنتهون ولن ينهى ذوي شطط كالطعن يذهب فيه الزيت والفتل وهذه الآية الكريمة تدل دلالة واضحة على أن من أشرك مع خالق السماوات والأرض معبودا آخر فقد جاء بأمر شطط بعيد عن الحق والصواب في غاية الجور والتعدي لأن الذي يستحق العبادة هو الذي يبرز الخلائق من العدم إلى الوجود لأن الذي لا يقدر على خلق غيره مخلوق يحتاج إلى خالق يخلقه ويرزقه ويدبر شؤونه وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة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 وقوله تعالى افمن يخلق كمن لا يخلق افلا تذكرون وقوله تعالى ام جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار اي الواحد القهار الذي هو خالق كل شيء هو المستحق للعباده وحده جل وعلا وقوله جل وعلا أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون وقوله تعالى واتخذوا من دونه آله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون الآية إلى غير ذلك من الآيات وقوله جل وعلا في هذه الآية الكريمة لقد قلنا إذا شططا أي إذا دعونا من دونه إله فقد قلنا شططا أيها المستمع الكريم كان هذا قدر لقائنا في ليلتنا هذه ولنا لقاء إن شاء الله ليلة غد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته